ما يقول لرد تيدي مردة الشياطين يقول اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا ودرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما درا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمان